لخ ومعاد يقول زوجتي عليها كفرت يمين فهل يجوز لها أن تخرج مما طبخت ولو بدون نية وهل يشترط من مالها ومالي أما ما أخرجته من الطبخ فلابد أن يكون بنية يجوز لها أن تخرج مما تطبخ ولكن بنية وأن تخرجه للفقراء فلو أعطته لجارتها وليست فقيرة باب الهدية فلا يحسب من كفارة اليمين بارك الله فيك فلابد من النية إذن ولباسا تخرج عنها أنت إذا أخبرتها بذلك بارك الله فيك وأذنت لك بذلك